الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعى هذه النار التي كنتم بها تكذبون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 ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَأَكْلَهُم بِمَا آتَاهُم رَبُّهُمْ وَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ قُلْ وَأَشْرِهُ هَنِيّ أم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزُوِّجْنَا هُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا تبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم